وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون واستشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا ولم يكن هذا النصر بمحض الصدفة ولم يكن أيضا أمرا هينا سهلا ناله المسلمون دون جهد وتعب بل جاء هذا بعد صولات وجولات وبعد كر من غير فر وبعد إقبال من غير إدبار وبعد صبر عظيم وثبات كثبوت الجبال وأمدهم الله عز وجل بالملائكة وقبل هذا ومعه وبعده أمدهم الله بنصر من عنده ومن النصر إلا من عند الله وإليكم في هذه الليلة وقد تقدم معنا الكلام عن وعن أسبابها وعن أحداثها ولكن إليكم في هذه الليلة بعض المشاهد من هذه من هذه المعركة العظيمة. في أول المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ قال ما حملك على أن قلتها بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج رضي الله عنه تمرات من قرنه فأكل منهن ثم قال لئن بقيت حتى أتم هذه التمرات إنها لحياة طويلة فالقى التمرات ثم انطلق مجاهدا في سبيل الله فقاتل حتى قتل وسجل في صفحة الشهداء في هذا اليوم العظيم في يوم بدر وجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عوف بن الحارث وقد تقدم معنا في قبل درسين في أثناء المبارزة أنه قد خرج ثلاثة من الأنصار منهم عوف بن الحارث لما طلب عتبة وشيبة والوليد المبارزة خرج ثلاثة من الأنصار منهم عوف بن الحارث وهو عوف بن عفراء وأرادوا المبارزة ولكنهم قالوا نريد بني عمومتنا كما تقدم معنا فجاء هذا الشاب المتقد ايمانا وحماسا فقال يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده فقال النبي صلى الله عليه وسلم غمسه يده حاسرا في سبيل الله فأخذ درعه فألقاها ثم انطلق يقاتل حاسرا ليضحك له الرب سبحانه وتعالى حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وممن استشهد في هذه المعركة عبيده بن الحارث وقد تقدم معنا أنه أحد الثلاث الذين خرجوا للمبارزة فجرح جرحا شديدا ومات في الطريق شهيدا رضي الله عنه وأرضاه ومنهم حارثه بن سراقه وهو الذي جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنك لتعلم مكان حارثة مني فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كانت الاخرى الأخرى فدعني فلا أبكين عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أهبلت ليست جنة واحدة بل هي جنان كثيرة ولقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى من الجنة في المقابل قتل من المشركين سبعون منهم رأس الكفر أبو جهل فرعون هذه الأمة قد كان المشركون يقولون لا يخلص إلى أبي الحكم وكانت الرماح حوله كالشجر الملتف لا يريدون أن يوصل إليه لمكانته عند قريش وهو الذي كان يؤجج حماس المشركين للقتال يقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين يقول نظرت وأنا في الصف وإذا عن يميني شاب حدث وإذا عن شمالي شاب حدث قال فوددت لو كنت بين أضلع منهما يعني أكثر أكبر سنا وأكثر قوة لأن الإنسان في القتال يحتاج إلى من يكون بجانبه ليؤازره قال فما لبثت أن غمزني الذي عن يميني فقال يا عم أتعرف أبا جهل فقلت نعم وما تريد منه قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال ثم غمزني الذي عن يساري فقال مثل ما قال الأول شابان لكنهما كالأسدين قال فرأيت أبا جهل يزول في المعركة فقلت هذا صاحبكما فانطلقا ورافقهما ايضا معاذ طبعا هما معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ورافقهما ايضا معوذ بن عفراء ايضا لانه جاء في حديث اخر ابن عفراء فابتدروه بسيوفهم وطعنوه جميعا يقول معاذ ابن عمرو بن الجموح يقول فضربته بالسيف قال فبادرني ابنه عكرمة فضربني بسيفه على عاتقي فأسقط يدي ولم يبق يمسكها إلا لحمة من جنبي قال فسرت وأنا أجر يدي حتى إذا أثقلتني وطئتها بقدمي ثم تمطيت حتى قطعتها وتركتها ما أتى النصر إلا بصبر الرجال تقدم معنا في درس مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة جاءه عقبة بن أبي معيط فألقى سلى الجزور على ظهره فدع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك, عليك بقريش قال ثم سمى هذا حديث في المسعود في الصحيحين قال ثم اللهم عليك بابي جهل بن هشام اللهم عليك بأمية بن خلف اللهم عليك بعتبة ربيعه اللهم عليك بشيبة بن ربيعه اللهم عليك بالوليد بن عتبة اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط قال وسم السابع فنسيته وجاء في رواية في صحيح البخاري أنه عمارة ابن الوليد يقول ابن مسعود فلقد رأيتهم يسحبون في قليب بتر يقول الله تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليهم الحكيم هؤلاء السبعة أما عمار بن الوليد طبعا ذكرت لكم أنه اختلف هل سمي أو لم يسمى وتسميته والدة في البخاري وإن كان بعضهم ذكر أنه مات في قصة أخرى ليس هذا موضع ذكرها أما الستة هؤلاء البقية فتقدم معنا أن عتبة وشيبة والوليد قتلوا في المبارزة وأبو جهل قتل هنا وسيأتي معنا أيضا في آخر المعركة ونذكره الآن أن بن مسعود في آخر المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر ما صنع أبو جهل فأتى بن وكان ابو جهل يعذبه في مكه فاتى واذا هو قد ضربه ابن عفراء هكذا قال مع ان معهما معاذ بن عمرو بن الجموح لانهما لما اتيا معاذ بن عمرو بن الجموح كما في الصحيحين ومعاذ بن عفراء اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلنا ابا جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم قتله قال قال كل واحد منهما أنا قتلته قال هل مسحتما سيفيكما قال لا قال أرياني ارياني سيفكما فراى سيف كل واحد فرأى سيف كل واحد منهما ثم قال كلاكما قتله واعطى سلبه لمعاذب عمر بن عمرو بن الجموح وعمر بن الجموح ما أدري تقدم معنا او لا هو الذي سوده النبي صلى الله عليه وسلم على قومه لما قال من سيدكم قالوا سيدنا الجد بن قيس على ان فيه بخله وكان يذكر انه منافق فسود عمرو بن الجمح ولذلك يقول شاعر الأنصار وقال رسول الله والقول قوله لمن قال منا من تسمون سيدا فقلنا له جد بن قيس على الذي نبخره فيها وإن كان أسودا فسود عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمر بالندى أن يسوده هذا ابنه معاف هو الذي كانت له الضربة الحاسمة في قتل أبي جهل ولكن لما جاءه ابن مسعود ولا يزال به رمق كما في الصحيحين فذفف عليه ابن مسعود وقتله ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقف عليه قال هذا فرعون هذه الأمة إذن عتبه وشيبه والوليد أبو جهل تبين كيف قتلوا الخامس اميه بن خلف اميه بن خلف كما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كان صديقا لي في الجاهليه قال فلما كان في هذه في غزوة بدر ورأى أن الأمر قد اشتد بالمشركين والناس قد فروا ومنهم من قتل لعله قد اختبأ في مكان لا يراه فيه أحد فلما رأى عبد الرحمن بن عوف ناده لما بينهما من المودة قبل يقول عبد الرحمن بن عوف وكان معي أدرع يعني غنيمة أخذها من الحرب فقال هل لك فيما هو خير من أدرعك هذه قال يعني أن تأسرني فتفتدي بمال جزيل ولذلك قال عجبا ما رأيت أعجب من هذا اليوم امالكم لكم رغبة في اللبن يعني أنتم إذا أسرتموني سأفتدى بعدد من الابل وفيها اللبن وفيها فأخذه عبد الرحمن ابن عوف وأخذ معه ابنه علي قال فأحرزتهما في الجبل يريد أن لا يراهم أحد هم أسيراه الآن فبصر بهم بلال بن رباح وبلال قد ذاق الأمرين من اميه بن خلف هو الذي كان يسحبه في الرمضاء ويلقي عليه الحجارة ويسلمه إلى الصبيان يسيرون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد أحد أحد فرأى اميه بن خلف فأتى إلى جماعة من الأنصار وقال اميه بن خلف يا معشر الأنصار لا نجوت إن نجى فأتى معه يقول عبد الرحمن بن عوف ففررت بهما فلما ارهقونا يعني كادوا يدركونا قال خلفت لهم ابنه عليا لاشغلهم به فقتلوه ثم لحقونا قال فلما رأيت ذلك قلت أبرك قال ثم استلقيت عليه قال فابتدروه بسيوفهم من كل جهة حتى قطعوه قال وأصابني ضربة سيف في رجلي وكان يريها من حكى لهم هذه القصة فيما بعد أثر الضربه من ذاك اليوم، وكان بعد هذا يقول رحم الله بلالا، لم تبق لي أدريعي ولم يسلم لي أسيرا. يعني كان يقول أريد أن يعني يكون فيهم فيديا، أو وقتل أمية بن خلف، بقي عقبه بن أبي معاذ، الذي جاء في حديث من مسعود قال فقام أشق القوم عقبه بن أبي معاذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسر من أسر قد سار بالأسارة ثم لما رأى عقبه بن أبي معيط قال اقتلوه، فقتل صبرا فقال يا محمد مد الصبيه فقال لهم النار يعني بعد هذه الجرائم الشنعاء التي قمت بها الآن تريد الخلاص لا وأيضا أمر بقتل النضر بن الحارث وذاك لأنه كان رجلاً تاجراً وكان يخرج في تجارة قريش وكان يأتي بالأخبار من فارس ومن الروم ويأتي إلى قريش ويجلس لهم ويحدثهم ثم يقول أليس حديثي هذا أحسن من حديث محمد وكان يريد الصد عن سبيل الله وكان عدوا شرساً للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضرب عنقه وأرسلت أخته قتيله بنت الحارث قصيده مبكيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بلغتني قبل أن اقتله لما قتلته فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أنه قتله صبرا ولعله ياتي مناسبه نذكر بعض ابيات القصيده لان يريد ان ننتهي اليوم من غزوه بدر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المشركين قال ان وجدتموه لا تقتلوه قال هذا في أبي البختري ابن هشام وكان مودا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسلم ولذلك هو كما تقدم معنا ممن سعى في نقض الصحيفة لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب كان ممن سعى في نقض الصحيفة أبو البختري هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتمه لا تقتلوه فوجده أحد الأنصار فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتله قال وصاحبي كان معه صاحب له من المشركين قال وصاحبي هذا قال ما هذا سنقتله قال فقتلنا جميعا فقتلهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون المطعم بن عدي قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد لما قدم من الطائف ولكنه مات قبل غزوه بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا فجاءني فسألني في هؤلاء لا لتركتهم لهم يعني كل الأسار هؤلاء أتركهم من أجل المطعم بن عدي لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا حفظ المعروف انتهت المعركة ولما ولى المشركون انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام منهم من بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم أريد أنبه على قضيتين قبل هذا أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان في العريش ليدير المعركة من خلال هذا الموقع وهو ينظر إليها لكنه شارك أيضا في المعركة ولذلك جاء في المسند من حديث علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو والمسألة الثانية أن الملائكة قاتلت مع المسلمين وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة أيضا وإنما ذكرت هذا وهو متقر لانبه على قضية لأن بعض الناس وهذا من قديم قد استشكل قال بعضهم جبريل لو أراد أن ياخذهم بطرف جناحي لأخذ الجيش كامل فكيف يقاتل الملائكة قابل جبريل ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يخسف بهم في لحظة أو أن يميتهم فجأة أو يشل حركتهم حتى يقتلهم المسلمون مباشرة لكن من حكمة الله عز وجل ومن قضائه وقدره أن يكون الحرب فيه في صبر ومصابره حتى يظهر فعل هؤلاء الأبطال الذين ذكرنا ذكرهم أو تقدم ذكرهم وحتى يكون هناك شهداء ويكون هناك ابتلاء ويكون هناك مصابرة فجاء الملائكة مددا على هيئة المدد من الناس ولذلك جاء إن العباس لما أسر العباس شهد المعركة وقيل أنه كان على الإسلام وقيل لم يكن مسلما لكنه أخرج عن غير رغبة فلما أتي به وهو أسير أتى به رجل فقال يا رسول الله ما هذا الذي أسرني الذي أسرني رجل أجلح جميل يعني ما لك من الملائكة فدل على أنهم جاءوا في هيئة بشر أو ما يقرب من هذا فلا يستشكلن هذا وإنما كان بهذه كما قال الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من عند الله عز وجل ولكنه سبب لتطمين المؤمنين وللإمداد والتثبيت وشاركوا في المعركة لما انتهت المعركة انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام منهم من بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته حتى لا ينال الأعداء منه غره ومنهم من تبع. المشركون يقتلون, يقتلون ويأسرون ومنهم من أكب على جمع الغنائم فلما جمعوا الغنائم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه حزناها فهي لنا وقال الذين تبعوا الجيش قالوا لستم بأحق منها منا فنحن الذين دفعنا عنكم القوم وطردناهم وقتلناهم وقال الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم لستم بأحق من هذا منا نحن الذين حرسنا النبي صلى الله عليه حرسنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله هنا الأمر بطاعة, بطاعة الله ورسوله هنا لبيان الأمر الغنائم ستأخذ منكم الآن ثم ذكر الله عزوجل جملة من الآيات والأحداث وبعد عدة يمكن خمسة أوجه قال الله عزوجل وأعلم أنما غنمت من شيء فأنا لله خمسة ولرسول ولقربة ولتامة والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرخان يوم التخلج معا إلى آخر الآية فردت إليهم أخذ الخمس فقط ورد الباقي إليهم متى كان هذا؟ بعدما أظهر التسليم والإذعان لأمر الله عز وجل كان الرجل يأتي بالسيف كما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص وقد استشهد أخوه عمير فأتى بالسيف وقال يا رسول الله أعطني هذا السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في الغنائم في النفل فقال فوجدت في نفسي يقول قلت لعله يقاتل به النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من لا يبلي بلائي قال فلما وليت نادان النبي صلى الله عليه وسلم قال فخشيت أن يكون نزل في قرآن لهذا الحديث الذي وقع في نفسي قال إن الله عز وجل ردها عليكم فاخذ سيفك المقصود أن الغنائم قسمت بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا ذهبت البشائر بالنصر إلى المدينة وكان المنافقون قد أرجفوا في المدينة الوقت أزف لعننا نختم بهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة إلى المدينة مع رجلين مع عبد الله بن رواحه ومع زيد بن حارثه وكان المنافقون في المدينة قد أرجفوا كما قال الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكانوا يرجفون ويقولون هل يظن محمد أن سينتصر على قريش بهذا العدد القليل بل لما رأوا زيد بن حارثة أتى على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد قتل محمد وهذه ناقته مع زيد فلما جاء زيد بشر الصحابة بهذا النصر الذي أنزله الله على المسلمين وفرح المسلمون بهذا فرحا شديدا وخرج الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة بدر وقد تخلفوا لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج للعير ولو علموا أنه يلقى قتال ما تخلفوا عنه رضي الله عنهم وارضاه فخرجوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لأهل بدر خصيصه جاء في صحيح البخاري أن من حديث رفاعها بالرافع أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون من شهد بدرا منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم خيارنا فقال وكذلك الذين شهدوها من الملائكة هم خيار الملائكة وفي حديث حاطب بن بلتعه الحديث المشهور لما قال, النبي قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرين فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير أطمنا عليكم هذا اليوم لكن كان ودي نختم ومع ذلك بقي بقي لعلنا نكملها إن شاء الله في الدرس القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين